يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسره والله على ذل شهد شهد ألم تر أن الله يعلم ما في السماء ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سارسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم إلا هو معهم أينما تبدؤهم ثم تبدؤهم بما عملوا يوما قياما ثمنا الله بكل شيء